والَّذَّ آممَنوا وَامِلُ قَاالِعَاتِلَُ كَِّرًا عَنهُم تَاتِهِب لَُ كَِّرًا عَنهُم تَياتِهِم وَلَا نَذِذًاَّهُم أَحتَ الذي كَُوا يَمَنُود وَقَنَ الإِ بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَنُنَزِّلُ عَلَى مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ إذ أُذ فيِي اللهِ جلَ فثنَةً النَّاتِكَ علىلَ بالِاللهِ وَلَئ جَ نَفسُ مِروغبّكَ لَ يَقولُول النَّ إِ كَُّ أو ليت الله بأعلم بما في حضور العالمين وليعلم من الله الذين آمنوا وليعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا تبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع وَلَئِنْ سُئِلْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كُنَّا يَفْتَرُونَ وَلَئِنْ قَتَلَ أُثْمَنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ الْفَتْنَةَ إِلَّا قَمْطِينًا عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ